وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم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 フ الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ل ر ة قلوبهم م ن ك ر ة وهم مستكبرون لا جرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين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 قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله دنياهم ل من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين تتوفى هم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمين ف ن ف س ه م ف أ ل ق و ا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء تتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 و ざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざ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 يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه فيه شفاء للنس ا إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم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 ومن لفضيله ا و أ ك ت ي ر ه م أ م د راتب و م ا ل ى ح ي ن و ا ل ل ه جعل لكم من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 ونزلنا عليك الكتاب ة ب ي ا ن ا لكل شيء وهدى و ر ح م ة و ب ش ر ى ل ل م س ل م ي ن إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 واحدة وَلَكِنْ اسماء و ي د ن ي ش و الله ت س أ ن ع م الحسنى كُنْتُمْ ت م ع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 بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا وهدى و ب ش ر ي ل ل م س ل م ي ن ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن م ا يعلمه بشر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 ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ه ق ا ل ت ا لله حنيفا ولم يك ن من المشركين شاكرا ل أ ن ع م ه 「そして私たちはこの世を変えないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づか ا いことに気づい